الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس شرح الشاطبية ومع إكما فرش حروف سورة البقرة والبيت التاسع والأربعين. قال الناظم رحمه الله تعالى. وإي خطاب بعد عما ولو يرى. وفي إذا رأوا لياء بتضل أي قرأ نافع وابن عامر المرموز لهم بكلمة عمة، ولو ترى الذين ظلوا بتاء الخطاب، ولو ترى الذين، وقرأ غيرهم بتاء الغيب، ولو يرى الذين، وفي إذ يرون الجاء مضم كليلا، أي قرأ ابن عامر إذ يرونا مضم الجاء مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بفتحها إذ يرونا مبنية للفاعل. ما تكون قراءات الوارده في هاتين الكلمتين على النحو التالي اولا قرانا ف بتاء الخطاب وفتح الياء هكذا و... ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ستكون قراءه ناف بتاء الخطاب هكذا ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ناف بتاء الخطاب وفتح الياء ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ويقرأ ابن عامر بتاء الشطاب وضم الياء ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وباقي القراء يقرون بياء الغيب وفتح, وفتح الياء هكذا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب كما في روايه حفص قال وحيث أتى خطوات نطاء ساكن. وقل ضمه عن زاهد كيف رتلأ طاء خطوات حيثما أتى لفظ خطوات في القرآن سكنه ساكن الطاء لغير حفص وقنبل وابن عامر والكسائي قال وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه يعني اقرأه بالضم عن حفص زاهب قنبل كيف ابن عامر رتب هؤلاء يقرؤون بضم الطاء خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان بضم الط لكمبل وحفص وابن عامر والكسائي غيرهم المسكوت عنهم وهم نافع والبزي وأبو عمرو وشعب وحمزة بإسكان الطاء خطو خطوات الشيطان بإسكان الطاء مع القرقلة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان نعم حيثما ورد هذا النظر بعد ذلك قال وضمك أول الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا ولدع ادعو او انقص قال تخرج ان عبد ومحظور ننظر مع قد استوزئ عتلك اذا التقع حرفان ساكنان وكان احدهما اخر الكلمة والثاني في بداية الكلمة في بداية كلمة ثالثها مضمون ضما لازما فان ابا عمر وحمزة وعاصما حرقوا الساكن الاول بالكسر تحلصا من التقاء الساكنين قل الله ا الرحمن قال تخرج ان اعبدوا الله محظورة ينظر ولقد استوزئه وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكساء المسكوت عنهم بضم الساكن الاول تخلصا من التقاء الساكنين كذا. قل الله ا الرحمن قال تخرج ان اعبدوا الله ربي وربكم محظورة ننظر, محظور ننظر ولقد استوزئه فإذا كان الضم عارضا نحو ألمشو الامرؤن فكل القراء يكسرون الساكن الأول بلا خلاف قوله سوى أو قل ابن العلاء أي استثنية لأبي عمرو بن العلاء كلمة قل وكلمة أو فيقرأهما بضم اللام في نحو قل الله وبضم الواو في نحو أو الرحمن وما تين هاتين الكلمتين قل او ادعوا فيقرأ بكسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين وفي نحو اخرجوا قلوا انظروا يقرأ أبو عمرو بضم الواو اللام وقلوا انظروا وما عدا ما عدا اللام والواو قل او فيقرأه بكسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين وبكسره لتنوينه قال ابن بقوله بخل في الله وفي رحمة وخبيثة أي روى ابن زكوان بكسر نور التنوين لح لا. لا في ضلال مبين نقتل محظورا ننظر و يعني تحلص الالتقاء الساكنين حالة الوصل وورد عنه وجهان في كلمة برحمة ندخل ثم يكسب نور التنوين تحلص الالتقاء الساكنين أو يضمها برحمة ندخل في سورة الأعراف وكلمة خبيثة نجي تثت في سورة إبراهيم فبالكاسر هكذا خبيثة نجي تثت أو بالضم خبيثة نجي تثت فبالضم قرأ له الإمام الداني على أبي الحسن وبالكسر قرأ له على عبد العزيز الفارسي قوله, قوله ورفعك ليس البر ينصب في علا أي قرأ حمزة وحفص بنصب الراء في ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر كذا يقرأ حمزة وحفص بنصر الراء على انه خبر ليس مقدم واسمها أن تولوا أي توليتكم وقرأ الباقون بالرافة ليس البر أن تولوا وجوهكم على أنه اسم ليس وخبرها أن تولوا أي توليتكم ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموصل تكلوه صحة شوشرة خفف نافع وابن عامر ولكن البر اي سكنوا نون ولكن مخففه وكسرت تخلصا من التقاء الساكنين حالة الوصل ورفع راء البر ولكن البر هكذا يقرأ نافع وابن عامد رفع راء البر على الابتداء وقرأ غيرهم ولكن البر بتشديد لكن ونصب راء البر على أنها اسم لكن البطول يقرؤون ولكن البر في موضعين الموضع الأول في ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والموضع الثاني في الربع الذي يليه ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها وموصن تقلوه صحة شلشلة قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي المر المرموز لهم بصحة شلشلة الصاد لشعبة والشين لحمزة والكسائي فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جنف جَنَفًا يَقْرَأُونَهَا مُوَصٍ بفتح الواو وتشجيد الصاد موصٍ هكذا لحمزة والكساء وشعبه والباقون يقرؤون من موصٍ بإسكان الواو على نواو مدية وتخفيف الصاد موصٍ وفدية نوٍ وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وَتَدَلَّنَا قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير وهشام المروز لهم بالغين والدال أو اللام لدى غصن دلى اللام لهشام والغين لأبي عمرو والكوفيين والدال لابن كثير أو لا يقرأون وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين بتنوين فدية ورفع طعام على أن طعام بدل من فدية وقرأ نافع ابن ذكوان بترك التنوين في دياته طعامي مضاف ومضاف إليه نعم مساكين مجموعا وليس منولا ويفتح منه النون عمه أبجاله أي قرأ نافع ابن عامر مساكين بالجمع وترك التنوين في النون وفتحها مساكين على وزن قناديل وقرأ الباقول مسكين بالإفراد وتنوين النون وكسرها فتحصل من هذا القراءات التالية أولا طرا ابن كثير وأبو عمرو والكوفي والكوفيون فديته طعام مسكين فديات طعام مسكين ثانيا قرأ نافع بن زكوان فديته طعام مساكين ثالثا روى هشام فديته طعام مساكين بعد ذلك قال ونقل القران والقران دواءنا نعم أي قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى, الس... إلى قبل... الساكنة قبلها في لغة قرآن والقرآن حيثما ورد في القرآن الكريم سواء كان محلا باللام أو مجردا منها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مثلا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس وقرآن الفجر نعم إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا قرأ فاتبع فكتبه حيث قرآن، حيثما جاء لف القرآن والقرآن يقعون كثير قرآن بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذ الهمزة. الباقون يحققون الهمزة القرآن وقرآن، إلا حمزة عند الوقف فله النقل. بعدا قال وفي تكمل كل شعبه الميم فقله. روى شعبة ولتكملوا العدة بتفقيل الميم وفتح الكاف من كملة كم والباقون يقرؤون بتخفيف الميم وإسكان الكاف من أكملة ولتكملوا نعم وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجهل على الأصل أقبل قرأ أفصوب عمر وورش لفظ بيوت والبيوت وبيوتا وبيوت وبيوت وبيوتكم وبيوتهن حيث ما وعلى أي صورة أتى بضم الباء على الوجه الذي هو الأصل في فعل فلس وفلوس لأن فلس تجمع على فلوس والباقون يقرؤونها بالكسر لأجل الياء التي بعدها هكذا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم هكذا يقرأ غير حفص وأبي عمرو ورش يعني قالوا وابن كثير وابن عامر وشعب وحمزة وكساء يقرؤون بالكسر وحفص وأبي عمرو ورش فقط يقرؤون بيوت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء وقت البيوت من أبوابه إلى آخره قال ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوه ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم ف... فإن قتلوكم قصرواها شاع ونجله فمن الرفع لونه فلا رفه ولا فسوق ولا حظا وزال مجمله وفتحت فين السلم أصل رضندنا وحتى يقول الرفع في اللام أوله وفي تؤي فضل المفتح الجيم ترجع الامور سما نصا وحيث تنزل واسم كبير شاع بالثام مثلثا وغيرهما بالباء نقطه اسفله قل العفو للبصري قل العفو للبصري رفع وبعده لا بالخلف احمد سحلا ويطهرن في الطاء السكون وهاء يضمه وخف اذا سما كيف عوله وضم يخاف فاز والكل اضغمه تضار وضم الراء حق وذجلا وقصر أتيتم من ذبّن وأتيتم من, لبن أتيتم من لبن أتيتم هنا دار وجه ليس إلا مبجلة معا قدر حرّة من سحاب وحيث جاي يضم تلسه هلا واندده شلشلا وصية رفع صف حرميه صف حرميه ربا عنهم غير قنبل نعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق باصفطا وقل فيهما الوجهان قولا موصلا وضعفه ارفع في الحديد وهاهلا ثمى شكره والعين في الكل ثقلا كما دارا قوله ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجل أي أن حمزة والكسائي يقرآن ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم بالقصر أي بحذف الألف الثلاث وفتح التاء الأولى وإسكان القاف وضم التاء الثانية يقتلوهم وفتح الياء وفتح الياء وسكون القاف وضم التاء في يقتلوكم يقتلوهم وقرأ الباقون بالالف في الكلمات الثلاث مع ضم التاء الأولى وكسر التاء الثانية تقاتلوهم وضم الياء وكسر التاء يقاتلوهم لعل سائلا يسأل كيف تكون هذه القراءة بالنسبة لحمزة الكسائي ولا تقتلوهم فإن قط... ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم كيف يقتلوهم ثم يقتلوكم فلا توجيه هذه القراءة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه أي حتى يقتلو بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم هذا ت... هذي توجيه هذا توجيه القراءة فإن قتلوا بعضكم فقتلوه. نعم. قال وبالرفع لونه فلا رفث ولا فسوق ولا حق وزار مجملا أي قرى ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال برفع كلمتي رفث وفسوق مع التنوين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على أن لا تعمل عمل ليس وقرى ابن كثير وأبو فلا رفث ولا فسوق على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إنه أما ولا جدال فمتفق على نص بها أو بدون تنوين نعم وفتح ك السلم أصل رضا دل وحتى يقول الرف في اللام قولا قرأ نافع والكسائي وابن كثير أصله نافع رضا من الكسائي دل ابن كثير بفتح سين السلم في يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافٌ فمعناه السلم السلم معناه السلم وباكر القراء يقرؤون بكسرها السلم ومعناه الإسلام يقرؤون يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافٌ معناه الإسلام وقولوا وحتى يقول الرف في اللام أولى أي قرأناها برفع اللام في لف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول باعتبار حكاية الحال الماضية يعني حكاية عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة الماضية وقرأ الباقون بنصبها بأن المضمرة وجوبا بعد حتى والتقدير إلى أن يقول الرسول فيقرؤون حتى يقول الرسول بنصب الله غير نافع بعد ذلك قال وفي التيه فضم وفتح الجيم ترجع الأمور سما نصا بحيث تنزله قال نافع بن كثير و أبو عمرو وعاصم سما نصا الممزلا بالكلمة سما والنون من النص التاء وفتح الجيم في نظر ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور حيثما جاء في القرآن الكريم على أنه فعل فعل متعادل نبني مبني للمفعول، وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الجيم ترجع الأمور على أنه فعل لازم مبني للفاعل. ترجع. نعم. الذين يقرؤون ترجع الأمور ابن عامر وحمزة والكساء غير أو غير سما نص. قال بعد ذلك وإثمن كبير شاع بالثام ثلا، وعيروما بالباء نقطة نسفلة. قرأ حمزة والكساء مرموز لما بالشين من شاعب. قل فيهما اسم كثير بالثاء المسلسة أي التي عليها ثلاث نقط من الكثرة اسم كثير أي من الكثرة وقرأ الباقون قل فيهما اسم كبير بالباء الموحدة أي اسم عظيم قال بعد ذلك كل العفر البصري رفع وبعده لأعلتك بالخلف أحمر سهلة أي قرأ ابو عمر البصري برفع الواو في قوله تعالى كل العفو على أنه خبر والمبتدى مأخوذ تقديره أي الذي ينفقونه العفو ولو وقفنا على الواو سنقف على ذي كل, كل القراء وإذا أردنا أن نبين قراءة أبي عم وقفا فلقف له بالراء أو بالإشمام كل العفو هكذا أو بالإشمام كل العفو نعم وقرأ الباقون بالنص بكل العفو وإذا أوقفن لهم لا نقف لهم إلا بالسكون المحم لأنهم يقرأون بالنص على أنه مفعول فعل مقدر نعم قوله لأعانتكم بالخلف أحمد سهلا اللي روى أحمد البزي بتسهيل الهمز في لف ولو شاء الله لاعانتكم فله خلاف تسهيل وتحقيق هكذا لا أعناتكم هذا تسهيل ولو التحقيق لا أعناتكم. وقرأ الباقون بالتحقيق قولا واحدا إلا حمزة عند الوقف، فله كذلك التسهيل والتحقيق لأن الهمزة متوسطة بزائد. لحمزة عند الوقف. بعد ذلك قال رادهرن في الطاع السكون وهؤه يضم وخف إن سما كيف عويلة. قرى نافع بن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص المرمز لهم بإذ سما كيف عويلة إذ نافع وكلمة سما على كل تشمل نافع وابن كثير وابي عمرو وابي عمرو وكيف ابن عامر وعويلة حفص أو لا يقرؤون حتى يطهرن بإسكان الطاء وضم الهاء وتخفيفهما يطهرن مضارع طهرة المرأة أي شفيت من الحيض وقرأ شعبة وحمزة والكساء حتى يطهرنا بفتح الطاء والهاء وتجريم مضارع تطهرنا بمعنى اغتسل فكل قراءة تعطي معنى ويأخذ منها حكم لا بعد ذلك قال وضم, وضم يخاف فازة والكل أضغم تضارذ وضم الراء حق وذجنة قرأ حمزة المرموذة بالفاء من فازة إلا أي يخاف, يخاف بضم الياء مبنياً للمفهول وقرأ غيره يخاف بفتح الياء مبنياً للفاعل والكل أضغمه تضارر أي أضغم كل القراء الراء الأولى في الثانية في نظر لا تضار والدة أصلا لا تضارل فأضغمت الراء الأولى في الثانية لكل القراء وضم الراء حق وذو لكن قرأ ابن كثير وابو عمرو برفع الراء لا تضار والدة على أنه فعل مضارع لم يسبق ناصب ولا جازم فرفعت الراء على قراءة ابن كثير وابو عمرو، وقرأ الباقون بفتح الراء لا تضار والدة على أن لا ناهية فجذبت الراء الثانية بالسكون فاجتمع ساكنان الراء الأولى المضغمة والثانية المجلومة فحركة الثانية بالفَت. بعد ذلك قال: وقصر أتيتم من ربان، وقصر أتيتم من ربان، واتيتم هنا دار وجه ليس إلا مبجنة. أي قرب كثير. بقصر الهمد في لف، وما أتيتم من ربان، وما أتيتم من ربان في سورة الروم. وهنا إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف القصر، بمعنى جئتم وفعلتم. وقرأ الباقون بالمد آتيتم بمعنى الإعطاء من باب الإعطاء آتيتم بمعنى أعطيتم نعم الباقون غير ابن كثير أقرأون آتيتم في الموضعين ولوارش ثلاثة البدل قال معن قدر حرك من صحاب قرأ ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي بتحريك الدال بالفتح لأنه قال معن قدر حرك في التحريك المطلق هو الفتح في لف قدره في الموضعين على الموسع يقادره وعلى المقتدر قدره بفتح الدال في الموضعين وقرا الباقون بسكون الدال في الموضعين قوله وحيث جاء يضم تمسوهنا وندهه سلسلة اي قرأ حمزه والكسائي بضم التاء وائل بعد الميم في لفظ تمسوهن وهو في موضعين في سورة البقرة وموبع واحد في سورة الأحزاب من المماثة وقرأ الباقون بفتح التاء وقصر الميم أي بدون ألف بعدها تمسوهن من المس نعم في سورة الأحزاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتوا الممنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن هكذا يقرأ حمز الكساء. والباقون يقرؤون من قبل أن تمسوهن وكذلك في سورة البقرة فيها موضعان نعم وصية نرفع صف حرميه رضى. أي قرأ شعبه ونافع ابن كثير والكساء برفع وصية في وصية لأزواجهم على أنه مبتدأ وخبره لأزواجهم والمسوق قوله موضع تخصيص مثل سلام عليكم وقرأ الباقون بالنصب وصية لأزواجهم على أنه هو مفعول مطلق قوله ويَبْصُطْ عنهم غيركم كُمْ بُلَيْتَ باقيهم وَبِالسِّنِ أي قرأ نافع والبزي وشعب والكساء والله يقبض بضو وياض صط هنا في سورة البقرة وزادت في الخلق بسطة في سورة الأعراف بالصات في الموضعين لنافع والبزي وشعب والكساء لأنه قال ويربط عنهم غير قمبل لا ترف وبالسين باقيم وقرا الباقول بالسين في هذين الموضعين والله يقبض ويا صته وزادكم في الخلق بسطه قوله وقل فيهما الوجهان قولا موصلا اي ورد الخلاد وابن ذكوان وجهان في الموضعين المذكورين بين الصال والسين فقرا الداني لخلاد بالصاد في الموضعين على ابي الفتح فارس الله يقبض ويبسط وزيدكم في الخلق بسطة وقرأ له بالسين فيهما على ابي الحسن بن الغربون الله يقبض ويبسط وزيدكم في الخلق بسطة هكذا لخلاة موضعي الوجهين واما ابن ذكوان فقرأ له الداني بالسين هنا وفي ابوساط في سورة الاعراف على عبد العزيز الفارسي وقرأ له بالصاد فيهما على سائر الشيوخه وعلى هذا فوجه السين في موضع الاعراف ينبغي تركه لابن ذكوان لأنه ليس من طريق النظم يكون ابن ذكوان في سورة البقرة له السين والصاد في سورة البقرة وله في سورة الأعراف الصاد فقط نعم بعد ذلك قال ارفع في الحديد وهنا سما شكره والعين في الكل ثقلة كما دار وقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلى قرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي برفع لض برفع الفاء في لض فيضاعفه من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه لا فيضاعفه قرأ برفع الفاء ابن نافع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي على الاستئناف أي فهو يضاعفه وقرأ الباقيان وهما ابن عامر وعاصم بالنصب فيضاعفة على إضمار أن أي أن الفعل فيضاعفه منصوب بأن مضمرة وقوله والعين في الكل ثقنا كما دار وقصر مع مضاعفة أي قرى ابن عامر وابن كثير بتجديل العين وحذف الألف قبلها من كل لضب استقى من المضاعفة نحو فيضاعفه يضاعف لا تأكل الربا أضعافا مضاعفه يضعف لا العذاب ضعفي يضعف لكم فيقرأ ابن كثير وابن عامر بالتجديد فيضاعفه ابن كثير يقرأ فيضعفه وابن عامر يقرأ فيضعفه يضعف لها العذاب مثلا يضاعف والله يضاعف لمن يشاء يقرأان يضعف لمن يشاء لا تأكل الربا أضعافا مضاعفه يضعف لكم يضعف لكم هكذا يقرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد العين وحذف الألف التي قبلها. هل بقول يقرأون بإثبات الألف وتخفيف العين يضاعفه فيضاعفه لا تأكل الربة ضعفا مضاعفا بتخفيف العين وإثبات الألف في كل المواضع المذكورة. نعم فتكون ذاهم القراء في كلمة فيضعف في صورتي البقرة والحديد. على النحو التالي اولا قرأ نافع وأبو عمرو وحمزه والكسائي فيضاعفه بالمد والتخفيف والرفع في الفاء فيضاعفه ثانيا قرأ ابن كثير فيضاعفه بالقصر والتشديد والرفع ثالثا قرأ ابن عامر فيضاعفه بالقصر والتشديد والنصب رابعا قرأ عاصم فيضاعفه بالمد والتخفيف والنصب قوله وقل عسيتم بكسر السين حَيْثُ جلا اي قرأ نافع بكسر السين في لفظ عسيتم هنا وفي سوره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا وفي سوره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم فقال عسيتم ان فهل عسيتم ان توليتم, عسيتم إن توليتم وقرا الباقون بفتحها في الموضعين فهل عسيتم دفاعا بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا عرفه ضم ذوله اي قرأ القراء السبع الا نافعا بفتح الدال واسكان الفاء بدون الف في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس دفع بفتح الدال واسكان الفاء طب يقول ألف هنا وفي سوره الحج ولولا دفع الله الناس وقرأ ناف في الموضعين ولولا دفاع الله ولولا دفع الله الناس بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها دفاع قوله غرفة ضم ذو ولا أي قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده على أن اسم للماء وقرأ الباقون غرفة بيده بفتح الغين على أناء مصدر للمرة قوله ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعه لذا اسوة تلا ولا لغ ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والتوري والصلة قرى ابن عامر الكوفيون ونافع بالرفع والتنوين في الكلمات السبع التالية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون في سورة البقر وفي لا بيع فيه ولا خلال في سورة إبراهيم وفي لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم في سورة الطور على أن لا في هذه المواضع تعمل عمل ليس وقرأ ابن كثير وأبو عمرو مسكت عنهما بفتح هذه الكلمات بدون تنوين هكذا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وفي لا بيع فيه ولا خلال وفي لا لغ فيها ولا تأثيم على أن لانا في الجنس تعمل عمل إن والله تعالى أعلم